نجمان هاد. <تصفيق> <تصفيق> ستة وأربعون. ستة وأربعون. ديسكوبا. في صالة الديسكو. في صالة الديسكو. صباح زهاء. هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ لوجهك، أنت مالي. هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ حسناً، سيشاً، بكل سرور. بكل سرور. هل تثقونه كأنا؟ كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ اِش <تصفيق> عالية قليلاً عالية إلي <تصفيق> لكن الفرقة تعزف جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. Többször szokott itt lenni. هل تأتي éla huna? Halltáté huna? Nem. Ez az első alkalom. Le, Hedi, hiya első alkalom. Le, Hedi az első alkalom. Még Ez az voltam itt. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. تانسون. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ طلان كيشب. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. نمتوك أجايو التانسوني. لا أستطيع أن أرقص جيدا لا أستطيع أن أرقص جيداً هذا سهل جدا هذا سهل جدا مغموطة، أنك. أنا أريك. أنا أريك. نعم، إنكاب، مشكر. لا في المرة القادمة. لا الأفضل في مرة أخرى. <تصفيق> هل تنتظر أحداً؟ هل تنتظر أحد؟ إيجاً <تصفيق> أبرعت نعم أنتظر صديقي. نعم أنتظر صديقي. إيغان أوت هاتول يور أو ها هو يأتي هناك بالخلف ها هو يأتي هناك بالخلف